بوك تو شلوشيم وشتايم اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون بمسعدا أربع في المطعم أربعة في المطعم أربعة بعم أخات ا ك بكشاء واحد بطاتس مقلية مع الكشب واحد بطاتس مقلية مع الكشب وف معيبس ا ماونز بكش <سؤال> وثنا معيوونز وثناان مع الميوونز شوش بيم نكنكيوت مت تجنوت حض بالفكشاء وفلف سجق محمر مع الخ المسترض وثلاث السجق محمر مع الخ المسترد أي يكوت يش خم ماذا عندكم من خضرات ماذا عندكم من الخضروات؟ يجلخم شعيد؟ أعندكم فاصوليا؟ يشلخم كروفيت؟ أعندكم قرنبيت؟, أعندكم قرنبيت؟ أحب أكل الذرة أحب أكل الذرة الخار أكل الخار أ أح اكل أ امامش أتح أيضا اكل الك تح أيضا اكل الكاف؟ أوهذوف كفوش أتحب أيضا أكل مخل الملفوف أتحب أيضا أكل مخل الملفوف أوهذ الشم أتحب أيضا اكل العدس أتحب أيضا أكل العدس أاتوهذ جزر أتحب أيضًا أكل الجزر؟ أتعب أيضًا أكل الجزر؟ <سؤال> أتعب أيضًا أكل الجزر؟ أنتحب أيضًا أكل الجزر؟ أتعب أيضًا أكل الجزر؟ أنا <سؤال> أتعب أيضًا أكل الجزر؟ أتعب أيضًا أكل الجزر؟ أتعب أيضًا أ الف الحلو لا أ تسال لا أح البصل لا أحب البصل لا أ زيم لا أحب اليت لا أحب اليت لا أ لا أحب الف لا أحب الفش.